يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.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 أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّي يَوْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٍ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا خرج يده لم يكد يرى، ومن لم يجعل لله له نورا، فما له من نور؟ ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض الطير صاف؟